بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م ي ذلك الكتاب لا رب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدم من ربهم، وأولئك هم المفلحون.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 وإذا َِ قيل َِ لهم َُ آمنوا ِ كما َ آمن ََ الناس قالوا َُ أؤمن ُِ كما ََ آمن ََ السفهاء ََّ ألا إن إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إن ا معكم قالوا إ ن َّ م َ عَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُستَهْزِئُونَ اللَّهُ يَستَهْزِئُ ْ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ه ُ ل ا الذين اشتروا ا ل ض ل ا ل ة ت بالهدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي ا س ت و ق د ن ا ر ا فلم ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صمّ بكم عميم، فهم لا يرجعون. أَوْ ك َ ص َ ي ِّ ب ِ م ِ ن َ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ يَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آ ذ ا ن ه م من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ض ا ء ل ه م مشوفيه و إ ذ ا أظلم عليهم قاموا ل و شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض ف ر ا ش ا والسماء ب ن ا ء وأن أزل من السماء ما أنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أنداو وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على ع ب د ن ا فأتو بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا و ل ن تفعلوا ف ا ت ق و ا النار التي وقودها الناس والحجارة ع د ت للكافرين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 و َ أ ُ ت ُ و بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ม ا เบื้องَ ا ف َถ้ ا ف าที่สูงกว่ ن แต่ถُาผَูที่เ ل ื่อจะรู้ว่ามันเป็َความจริงَอ و ا ระ ا จ้าและผู ا ที่ไม่ ي ن َ ك َ ف َ ر ูดว่านี่คืออะไร إراد الله بهذا م ث ل ا ي يضل به ك ث ي ر ا و َ ه د ي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ال ذ ي ن ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويقطعون ما أمر الله به أي و ص ل و ويفسدون في الأرض أولئكهم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكونتم أمواتا فأحيكم ا ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه نسبع سموات ا وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائ أ ئ ك ِ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال أ ن ب و ن ي ฟ้ ا, أ ل َ ن เ ب ِอُ و ن ِ ي بأسمائها อุลัยอิ ن ك ن ت م ม صاد ริ้นกล่าวสุบฮา ل ะค ل َ ل َ ا ลมาเลนะอิล ا าَะลัมต์นา إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أبئه بأسمائهم ف ل م ا أبئه؟ أسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني اعلم غيب السماوات والأرض و أ ع ل م ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملاك تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أ ب ى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل ا منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب ا هذه الشجرة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 فتلَقَى آدَمُ م ِ ن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ قُلْ ن َ ه ْ ب ِ ط ُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِن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 أ و ف ب ع ه د ك م وإياه يفرهبون وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكون و ا أول كافر به ولا تكون و ا أول كافر ب ِ ه ِ وَلَا تَشْتَرُوا ب ِ آ َ ي َ ا ت ِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا ي َ ف ْ ت َّ ق ُ و ن وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَن ْ تُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ و َ آ ت ُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُ مَعَ ا ل ر َّ ا ك ِ ع ِ ي ن َ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا ِ عَلَى ا ل ْ خ َ ا ش ِ ع ِ ي ن َ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أ َ ن َّ ه ُ م مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ ِ إِلَّا ذ َ ك ُ ر ُ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ ا ل َّ ذ تَجْزِي نَفْسٌ ع َ ن نَفْسٍ ّ شَيْئًا وَلَا ي ُ ق َ ب َ ل ُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يعصون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسونكم م و سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ ثر قنابكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا ا ل فرعون وأنتم ت ن ظ ر و ن وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم ا تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بالتخاذكم العجل ف َ ت و ب و ا إلى بارئكم ف َ ت و ب و ا إلى بارئكم ف ق َ ت ل و ا أنفسكم ذ ل ك م خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم ت ظ ُ و ن ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون و َ ل ل ن ا عليكم الغمام وأن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 وَإِذْ قُلْنَا د َ خ ُ ل ُ و ا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ر َ غ َ د َ و ا و َ د َ خ ُ ل ُ و ا الْبَابَ سُجَّدَا و َ د َ خ ُ ل ُ و ا الْبَابَ س ُ ج َّ د َ و ا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 فجرت من هُثنة عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كل وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن صبر على طعامه.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 ذلك ب, ب أ ن ه م كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ا ل ن ب ّ ي ي ن بغير الحقّ ذلك بما عصوا كانوا يعتدون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 ثمّ تولّيتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم و ر ح م ُ ه ل ك ن تُم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين ئ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 قالوا دعولنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإن ا إن شاء الله ل م ه ت د و ن قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ا ل ا ش ي ة فيها قال الآن جئت بالحق فذبحها وما ك ا د و ا يفعلون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أ َ ي ن يُؤْمِنُ و ا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ ك َ ل َ ا م َ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ ثمّ يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا ل ق و الذين آمنوا قالوا آمننا، وإذا خ ل ا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم؟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 ن الله يعلم ما ي س ر و ن وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أ م ا ن ي وإنهم إلا يظنون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 وَإِذْ أ َ خ َ ذ ْ ن َ ا مِثَاقَكُمْ ي لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن ت ُ م ْ ت َ ش ْ ه َ د ُ و ن َ ثمأنتم هؤلاء يتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من, من ديارهم وتخرجون فريقا منكم أرهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيئتكم أسرار تفادوهم وإيئتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتنون ؤ م ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاءء من يفعل ذلك منكم إلا خزيون في الحياة الدنيا و يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ه ُ ل َ ا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 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ ك َ ف َ ر ُ و ا فَلَمَّا ج َ ا ء َ ه ُ م مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ ع ل ى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَآشْتَرَوْبِهِ أنفسهم أ ن يكفروا بما أنزل الله ب غ ي ا أ ن ينزل الله من فضله. أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب وَإِذَا قِيلَ ل َ ه ُ م آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا ّ مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُنَ أَن ب ِ ي َّ ل ا ل ل َّ ه ِ م ِ ن ق َ ب ل ُ إِن ك ُ ن ت ُ م م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن و َ ل َ ق َ د جَاءَكُم مُوسَى ب ِ ا ل ب َ ي ن َ ا ت ِ ث ُ م َ ت َ خ َ ذ ت ُ م ُ الْعِجَلَ م ِ ن بَعْدِهِ وَأَن تُمْظَالِمُ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 و ل َ ن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله علِيم بالظالمين ولا تجدنهم َ ح ر س ا ل ناس على حياته ومن الذين َ ش ر ك و ا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 إنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرييل و م ي ك ا ل فإن الله عدو للكافرين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 ولم ما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أ و ت ا ل ك ت ا ب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء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 ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السموات ا والأرض؟ وما لكم من دون الله مولى ولا نصير؟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 بعد إيمانكم ك ف ا ر ا حسدا من عند أفئفهم حسدا من عند أ ف ئ ه م من بعد ما تبين لهم الحق فعفو ا ا وصفحو ا ا حتى يأتي الله بأمر ه إن الله على كل شيء قدير، واقيم و الصلاة ا وآت و الزكاة، ا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إن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 ف ا ل ل َّ ه ُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ ا ج ِ د َ اللَّهِ أ َ ي ْ ن يُذْكَرَ فِيهَا أ س ْ م ُ ه ُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أ ُ ل َ ا ء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 و َ وجه الله؟ إن الله واسع عليم. وقال: اتخذ الله ولدا. سبحانه بلله ما في السماوات والأرض كل له قانطون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له ك ُ ن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عن كاليهود ولا نصارى حتى تتبع م ل ت ه م قل إن هدى الله هو الهدى ولئن ا تبعته أ و ه م بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله موليه من ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق لاوته أولاد أ ِ ك َ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن ي َ ك ف ُ ر بِهِ ف َ أ ُ ل َ ك َ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي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 ولا تفعها ن شفاعة ولا هم يصرون وإذ ا ب ت ل ى إبراهيم ر ب ه بكلمات فأتمه ا ن ّ ا ل إني جعلك ا للناس إماما قال إ ن ي جعلك ا للناس إ م ا م ا قال ومن ذرنيتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس و أ م ن ا واتخذوا من مقام إبراهيم م ص ل ى وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل َ أنطهر بيت يل الطائفين أنطهر بيت َ يل ِ ل ط ا ئ ف ي ن َ والعاكفين َ والركع السجود ُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ر َ ب ِّ ج َ عَلَهَا ذَا ب َ ل َ د ً ا آمِنٌ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أ َ ض ْ ع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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا َُِ أمّة مس مسلمة لك وأرنا ََ مناسكنا َََِ وتب ُ علينا ََ وتب علينا وت علي إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ي ت ل و ع عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن م ل ة ي إبراهيم إلا من س ف ه ا نفسه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 قل بل من لا ت ِ ب ر ا ه ي م حنيف وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل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 صبغة الله ومن أحسن من الله ص ب غ ة ه ونحن له عابدون قل أتحجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم و إ س م ع ِ ي ل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من ค ت ิม์ شهاد ะเณร ه ดห์มินอัลลอฮ ه วมะอัลลอฮฺบิกว่าฟิลงามมาเตะมลูนทิลค์อัมเมตุ์คดัชวัลต์ล่าห์มาคัศบต์วละคุมมาคัศบต์ุมวลาตุสเอลูนงามมาคาโน่ยะมลู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 م َ ت و َ وستطل تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا ي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من จะติดตามผ ل ้เผย ل ร ع วจนะท ي ่อยู่บนขั้นบันไดแห่งความรู้และจะอยู่บนขั ل นบันไดแ ا ่งความรู้ที่ ناس لراو ف الرحيم قد ن ر ا ت قل بوجهك في السماء فلن ولي ن ك ق ب ل ة ترضها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم ف و ل ا وجوهكم شطره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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن التبعت أهواءهم د ما جاءك من العلم إنك إذا ل من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولها ي فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم و ا ش ك ر و ل ي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة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 ว ل าแล้วเรา ن َไม่ตกอยู่ و َ ا ل ْมกลัวและความอดอยา ا และ و าดแคลนท و ัพย์สิน ب ละชีวิตและผ ا ผลิตและเป็นพรแก่ ا ู้อ ا ทนผู้ทَ่เมื่อถูกพิบัติแล้วกล่าวว่า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 إن ا ل ص ف ا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أي الطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات و ا ل ه د ا ن بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم أولئك يلعنهم الله ويَلْعَنُهُمُ ا ل ل ا َ ع ِ ن ُ إلا الذين تابوا وأصلحوا و ب ي ّ ن و ا فأولئك أتوب عليهم وأنت ا تواب الرحيم. إ ن َ ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا و َ م ا ت ُ و َ ه م كُفَّارٌ أ ُ ل ئ ِ ك َ عَلَيْهِمْ ل َ ع َ ن ة ُ اللَّهِ و َ ا ل ْ م َ ل ا ئ ِ ك َ ة ِ وَالنَّاسِ أ َ ج م َ ع ي ن خ َ ا ل ِ د ي ن َ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ ع َ ن ْ ه ُ م ا ل ع ذ ا ب ُ و َ ل ا ه ُ م ي ن ظ َ ر ُ و ن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 فعُنَّاسَ َ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ا ل س َّ م َ ا و َِ مِمَّا إ ِ ف َ أ َ ح ْ ي َ ا ب ِ ه ِ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَفِيهَا ّ م ِ ن ك ُ ل ِ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ا ل ر ِّ ي َ ا ح ِ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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلال طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان.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 ز ل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آ ب ا ء ن ا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ว َمَثَلُ ا ل ี่ ذ ي กฟังَืَมิลุนทีَนَกอ ل าน ذ ู้ ي ่ามิลุนที่นักฟัَคือมิَุนทีَ่ักอ่านรู้ و ่ ن ِ د َ ا ء ً ص ُ م ัّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ ل านรู้ว่ามิลุนท ทั้งผَู้ี่อ่านรู้ท مِن ย่า ت ท م ่ดِทَ่สุดทَ่พระเُ้าทรงให้เราและพวกเขาก็ขอบคُุพร إ ِจ้า ا ี่ทَงให้เราَุกอยَา م َ ا ่ดีที่สุดที่พ م َเจ้าทรَให้เราและพวกَّาก็َอَคุณพระเจ้าที่ท ر งใَ้เราทุกอย่างที่ดีที่สุดที่พระ ف จ้าทรงให้เ م า ทรรไกร์ ا างอยู่ว่าลา الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون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 ليس ا ل ب ر ا ن ت و ل و ج و ه َ ك م قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله و ل ك البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين و آ ت المال و َ آ ت َ ى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ و َ ف ِ ر ْ ر ِ ق َ ا ب ِ و َ ف ِ ر ْ ر ِ ق َ ا ب ِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ و َ آ ت َ ى الزَّكَاةَ و َ ا ل ْ م ُ و ف ُ و ن َ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البس أولئك الذين صدقوا وأولئكهم المتقون.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 و ك ت ب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ح ق ا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إ ِ ن اللَّهَ س َ م ي ع ع َ ل ِ ي م فَمَنْخَافَ م ِ ن م ُ و ص ِ ن ج َ ن َ ف ا أَوْ إ ث م َ ف َ أ َ ص ل ح َ ب َ ي ن َ ه ُ م فَلَا إثْمَ ع َ ل َ ي ه إ ِ ن اللَّهَ غ َ ف ُ و ر ر َ ح ِ ي م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 وَأَنْتُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن ك ُ ن ت ُ م ْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أ ُ ن ز ِ ل َ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى ل ِ ل ن َ ا س ِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ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 فَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِلَعَلَّهُمْ ي يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى ِ نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ الْكُمْ و َ أ َ ن ت ُ م ْ لِبَاسُ الْهُنَّ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 ولا ت ق ا ت ل و ه م عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 ف َ م َ ن ْ ف َ ر َ ض َ ف ِ ي ه ِ ن َّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ و وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا ت َ ف ْ ع َ ل ُ و ا مِنْ خَيْرٍ ي َ ع ْ ل َ م ْ ه ُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى و َ ا ت َّ ق ُ و ن ِ ي َ أ ُ لِلْأَلْبَابِ ليس عليكم جناح آتبتوا فضلاً من ربكم فإذا أ ف ْ ت من م عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام. فذكروا الله عند المشعر الحرام وذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا و َ ي ُ ش ْ ه ِ د ُ ا ل ل َّ ه ع َ ل َ مَا فِي ق َ ل ْ ب ِ ه وَيَشْهَدُ ا ل ل َّ ه عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ و َ ا ل ن َّ س ْ ل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهد ومن الناس من يشري نفسه ب ت غ ا ء مرضات الله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 ف َ إ ِ ن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ ف َ ع ْ ل َ م ُ و ا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أ َ ن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمته واحدة فبعث الله ا ل نبيين مبشرين و م ن ذ ر ي ن وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما ا خ ت ل َ ف و ا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أ و ت و ه ه من بعد ما جاءتهم البينات ب غ ي ا بينهم. ف ه د ى الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضرا و ز ُ ل ز ل و ا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا يفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ل ل و ا ل د ي ن والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما ت ف ع ل و ا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم و ع س ا أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسان ى تحب و ا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر و ا ل م ي س ر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يوفقون قل العفو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 يك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن ا ل م ح ي ّ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 فَإِنْ ف َ أ ُ و ْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ّ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ب ِ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ ث َ ل َ ا ث َ ة َ قُرُونٌ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر و ب ع و ل ت ه ن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليه ا ل ن ب ِ المعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرة ف ِ م س ا ك و ا بمعروف أو تسريح بإحسان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 فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ ب َ ع ْ د ُ حَتَّى تَنْكِحَ ز َ و ْ ج ً ا و َ ي ْ ر ه ُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أ َ ي َ تَرَاجَعَ إِنْ, إن ظَنَّ أَيْ أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغ ن أجلهن ف َ م س ك و ه ن بمعرف و أو َ ر ح و ه ن بمعرف و ولا تمسكون نضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله ه ز و ا و َ ذ ْ ك ُ ر ُ و ن ع م َ ة َ اللَّهِ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ وَمَا أَنزَلَ ع َ ل َ ي ك ُ م مِنَ ا ل ك ِ ت ا ب ِ و َ ا ل ح ِ ك ْ م َ ة ِ ي َ ع ظ ُ ك ُ م ب ِ ه وَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه و َ ا ع ل َ م ُ و ا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ ش َ ي ء ٍ ع َ ل ِ ي م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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده و ع ل ى الوارث مثل ذلك فإن أراد في ص ل ا عن ت ر ا ض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أرد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 علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرًا إلا أن تقولوا، إلا أن تقولوا ق و ل ا َ م ع ر و ف ا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 لا جناح عليكم إن طلقتم ا ل نساء ما لم تمسهن و أو تفرض و لهن فريضة.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 و َ إ ِ ن طَلَقَتُمُهُنَّ و مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ و وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُم ْ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 ن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خ ف ت م ف ر ج ا ل ا أو ركبانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين ي ت و َ ف و ن منكم ويذرون أ ز و ا ج ه ا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وغير إخراج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 الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع ع ل ي م م ن ذ ا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض و ي ب س ط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا ل ن ب ي لهم بعث لنا ملكا إذ قالوا لنبئ له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل ع س ْ ت م إن كتب عليكم القتال ألا ت ق ا ت ل و ا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 والله عليم بالظالمين، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو تملك، ا قالوا. أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم ي ؤ ت َ سعة من المال. قال إن الله ص ط ف ا ه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله ي ؤ ت ي ملكه من يشاء. والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أ ن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية ما ترك آل موسى و َ آ ل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما ف ص ل َ ا طالوت بالجنود قال إن الله مبتنيكم ب ِ ن َ ه َ ر فمن شرب ََ منه ُِْ فليس َ مني فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إ ِ ل َّ ا مَنِ ا غ ْ ت َ ر َ ف َ غُرْفَةً بِيَدِهِ ف َ ش َ ر ِ ب ُ و ا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا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 ولمَّا ََ بَرَزُولِ جَالُتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا ص َ ب ْ ر َ ه وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أ َ ق ْ د َ ا م َ ن َ و َ أ َ ص ْ ر ْ ن َ ا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 والكافرون هم الظالمون اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فَمَن يَكْفُر ْ ب ِ ا ل ط َّ ا غ ُ و ت ِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد ا ِ س ْ ت َ م ْ س َ ك َ بِالْعُرْوَةِ ا ل ْ و ُ ث ْ ق َ ا ل َ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى ِ النُّورِ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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ ِ أَرِنِي كَيْفَ ت ُ ح ِ ل ُ م َ و ْ ت َ ه قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى و َ ل َ ك ِ ل َ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي و َ إ ِ ن فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ج َ ع َ ل ْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ا ج ْ ع َ ع َ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ف َ ع ُ ه ُ ن َّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أ َ ن َ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 والله يضعف ا لمن يشاء، والله واسع عليم، الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أ َ فقومنوا ولا أذى.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 قول معرف و و م غ ف ر ة خير من صدقة يتبع ه ا أ ذ ى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق ما له رئ الناس كالذي ي ف ق ُ ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله ك م ث َ ل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد فتركه صلد لا يقدرون على شيء كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يفقون ن أموالهم ب ض ا ع مرضات الله وتثبيت ا من أنفسهم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 ولا تيمم الخبيث منه توفقون ولست ب آ خ ِ ذيه إلا أن ت غ م ض و ا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان ي ع د ك م الفقر ويأمركم بالفحش، والله ي ع د ك م مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، ي ؤ ت ي الحكمة من يشاء.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 نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها و ت ؤ ت ا الفقراء فهو خير لكم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 وماتوفق من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر و ا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإتبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى م يسره وَأَن ت َ ص َ د َّ ق ُ و ا خَيْرُ الْكُمْ إِن ك ُ ن ت ُ م ْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى ك ُ ل ُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم ن بدين إلى أجل مسمّم فكتبو ه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبك كاتب أي يكتب كما علمه الله، ف ل ي ك ت ب و ل ي م ل للذي عليه الحق و ل ي ت ق الله ربّه ولا يبخس منه شيئا.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 تكتبوه ص غ ي ر ا أو كبيراً إلى أ ج ل ه ذ ل ك م أ ق س ط عند الله و أ ق و م للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي ئ ت ُ من أمانته وليتق الله ربّه ولا تكتموا الشهادة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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو اخطأنا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 أ ن ت مولانا فصرنا على القوم الكافرين.